مَعَ ايمانِهِم ولِلَّهِ جُنودُ السَّمَاوَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن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 أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إليه أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انقلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام كلام الله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 قدَ رَضَ الله عَ الْ المُؤمنِنينَ إذ يوبعُونك ت تحتَ الشجرَةِ فَعلِمَ ماَا في قُوبِهِم فَعمَ ماَا فيِي قُلوبِهِم فَأَنزَلَ السَّكينةَ عَلَهِم وَتَابَهُم فَتح قَريبا وَمغاانم كثيرَة يَأخذونها وَوكان اللههُ عزيزًا حكيمام وَوعدكُم الله مَغاانم كثيرَة ت ودونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صرافا مستقيما واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا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 عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء الذين لم تعلموهم لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إِذْ جعل الذين كفروا فِي قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بِهَا وأهلها وَكَانَ الله بكل ان عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين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 رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فازره فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع اليغيط به الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة مغفرة واجرا عظيما